قلتم أحسن الله عليكم في مصنفكم الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي وهي نوعان النوع الأول الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة وهي ستة أذكار الاستغفار ثلاثة واكمله استغفر الله وأتوب إليه وأدناه استغفر الله اللهم أنت السلام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 وله خمس صفات سبحان الله والحمد لله والله أكبر عشر مرات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله خمس وعشرين مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة بلا تمام للمئة سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين مرة ويقول تمام المئة الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 وهو العلي العظيم الصفات الخمس التي تقدمت للتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الافضل أن يأتي العبد بواحد منها في وقت ويأتي بآخر في وقت إلى تمامها حتى ينوع بينهن لا أن يجمع هذه التسبيحات معنا أحسن الله إليكم قلت أحسن الله إليكم والسنة أن يجهر المصري بهذه الأذكار كلها إلا آية الكرسي فيقرأها شرا تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر فيما على الأول والثاني وغايته الإعانة على حفظها تنبيه آخر وقت أذكار كل صلاة بعدها إلى خروج وقتها ومن اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريق حتى خرج وقتها قالها بعده والنوع الثاني الأذكار التي تقال دبوى الصلوات النوافل وهما ذكران سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة المتر اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة بعد صلاة الضحى وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين عصر الجمعة الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والألف لمدينة الرياض حفظ ظهى الله دار للإسلام والسنة اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع الباقيات الصالحات في قراءة غيره صاحبنا فأكتبوا اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد المعاج المثبت من نسخته وأجلس له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وفتبه الصالح من عبد الله بن حمد العصيم ليلة الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربعين وأربعمائة وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم